وهذا س ا ئ ل يقول رجل يعمل في محل تجاري ويوجد فيه من يسبون الدين عياذا بالله تعالى ويتكلمون بالباطل ويتكلمون في العلماء فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا وماذا يصنع إ ذ ا سمع هذا أ ظ ن لا يستطيع أ ن يغير هذا المنكر سب الله وسب الدين كفر مخرج من ا ل م ل ة كيف تخالطه وانت سب الله ويسب من يسب الله جل وعلا يسب العلماء、نعم. ما يسب ا ل أ ن ب ي ا ء هذا لا يتورط من سب ا ل أ ن ب ي ا ء ولم ا يسب العلماء ولم يبارك الله كيف تشاركه في عمله يبحث لك عن عمل بارك الله فيك تتقي فيه الله وتجد من يساعدك على تقوى الله عز وجل أ م ا بارك الله فيك أ ن تكون في عمل يشاركك فيه هذه النوعيات الذي نعرف عن يهود اليهود ن ص ا لا ر ى س ب و ن ا ل ل الذين ي ع ر ف والنصارى حتى الروافض لا يسبون الله وهذا الجيل الخبيث الذي يتربى على أ ي د ي أ ع د ا ء الله الملاحده ة يسب ا ل ل و يسب الله د ي ن ه ؤ ا كفار بارك ا ء ل ل فيكم فلا تجالسهم ويسب ل تخالطهم الله ا بارك ف ك م و ا ل ل ف حذرهم ا ل د ي ة كيف بمن يسبون الله عز وجل والرسول حذر من مجالسه هؤلاء اما الذين في قلوبهم زيغوا ي ت ب ع و ن ما تشابه منه ب ت غ ا ء ا ل ف ت ن ة وبتغاء تاويله أ و و ي ل ه م ع ل م ا ل ل والرسلوا يقول النبي كل من عند ربنا وما يتبعون فأولئك العلم النبي ربنا الأب الآية ثم قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين أنا الله فاحذروهم كل يتدخل على تلأ رأيتم في عند آم من ثم منه هذه فاحذروهم ايش تحذروهم ب ت ع د عنهم بارك ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ الكيري وحامل المسك فحامل المسك إ م ا أ ن يحذيك و إ م ا أ ن تجد من الرحله ط ي ب ة و إ م ا أ ن ت ش ت ت ع منه ونافخ ا ل ك ي ر إ م ا أ ن ي ح ر ك ثباتك و إ م ا ان تجد منه ريحا منتناه هذا للتحذير من م ج ا ل س ة اهل السوء فكيف تخالطهم و ت ع ا ش ر ه م دائما فالذي يعني يحترم نفسه ويحترم دينه لا يتوظف في عمل فيه امثال أ هؤلاء يبحث عن مكان آ خ ر يبحث عن تجاره ح ر ة عن أ ع م ا ل ح ر ة أ ب و ا ب ر ز ق و ا س ع ومن ي ت ق الله ت ج ل ه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب